يَبْتَهُونَ فَطْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هُلَاءِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَضِي لِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذه الايات في بيان مصارف الفيء والفيء كما سبق في الايات التي قبل هو ما أرجعه الله إلى المسلمين ما أرجعه الله إلى المسلمين من أموال الكفار بغير قتال هذا يسمى بالفك تقدم في الآيات السابقة أن ما أفاء الله على رسول من بني النظير إنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم تصرفه فيه ويصرفه فيه مصالح المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينتابه أمور كثيرة من النفقات، ينتابه أمور كثيرة من النفقات. وليس له دخل صلى الله عليه وسلم تقابل ما يقوم به من الانثار للوفود وللضيوف وللمؤلف قلوبهم والله أعطاه أموال بني النظير ليستعين بها على مهامه في تبليغ الرسالة وهو لم يوفر شيئا صلى الله عليه وسلم لم يوفر شيئا وإنما كان ينفق على أهل بيته وينفق على غيرهم من هذا الفيء الخط وفي هذه الآيات ما افاء الله على رسوله من أهل القرى يعني من جميع البلدان لا من بن النظير فقط بل من جميع البلدان والشيء هو ما شركه الكفار للمسلمين إما عن طريق الصلح وإما أنهم تركوه رعبا من المسلمين من الرسول صلى الله عليه وسلم تركوه وكل ما كل ما تركه الكفار من أموالهم فانه يكون فيئا للمسلمين تقوّون به على على طاعة الله سبحانه وتعالى والأموال في الأصل للمسلمين خلق الله من المسلمين, المسلمين وإنما شاركهم الكفار وأصلها للمسلمين فإذا رجعت إلى المسلمين هاءت إليهم يعني رجعت على الأصل ما فاء الله على رسوله من أهل القرى يعني البلدان عموما القرى الكفار بين الله مصاريفه يعالها خمسه أسهم لله وللرسول هذا سهم هذا يسقط في مصالح المسلمين ولي ذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب بنو هاشم وبنو المطلب ابناء عمي دخلوا معهم دخلوا مع بني هاشم لانهم ما فارقوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في اصعب المواقف كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا معهم الشعب والحصار صبروا فلذلك اشركهم الله مع بني هاشم دون غيرهم من بني عبد مناف لله ولذ القربة أي فرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الله حرم عليهم الصدقات حرم عليهم الزكاة فأعاظهم الله وعوضهم بأن جعل لهم نصيبا من الفيء بدلا من الزكاة. ولذي القربى واليتامى هذا الصند الثالث او السهم الثالث سهم اليتامى جمع يتيم واليتيم من مات ابوه وهو دون البلوغ هذا هو اليتيم اما اذا إلى بلغ فإنهم يزول اليتم قال صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلال فاليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم وليس له مال فيعطى من الفيء لأنه من أيتام المسلمين فله نصيب في الفيء والمساكين وهم الفقراء الفقراء من المسلمين فإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين وإذا ذكر جميعا الفقراء والمساكين فيرادوا بالفقراء يرادوا بالفقراء من ليس عندهم شيء والمساكين من عندهم بعض الكفايه أحسن هذا المسكين أحسن حال من الفقير لكنه ليس عنده ما يكفيه اما الفقير فانه لا يكون عنده شيء هذا اذا ذكر المسكين والفقير صار الفقير له معنى والمسكين له معنى اما اذا ذكر احدهما دخل فيه الاخر واليتامى والمساكين الصنف الخامس أو السهم الخامس لابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي نفد نفدت نفقته أو سرقت أو ضاعت ولم يبق معه شيء يبلغه في سفره يعطى يعطى من الفي كما أنه يعطى من الزكاه فهذه مصارف الفي بينها الله سبحانه وتعالى ولما بينها قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أي أن الله سبحانه وزعها بنفسه وزع الفيء بنفسه ولم يكله إلى غيره منعا لان يكون للأغنياء دون الفقراء أن يكون للاغنياء دون الفقراء كي لا يكون دولة يعني متداولا بين الأغنية الذين ليسوا بحاجة <تصفيق> إلى الفير كي لا يكون دولة بين الأغنية ثم قال سبحانه وما اتاكم الرسول أقوله وما نهاكم عنه فانتهوا أي ما أعطاكم الله من المال فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكذلك ما أتاكم الرسول في الأحاديث من الأوامر فانتهلوا وما نهاكم عنه فانتهوا فهذه قاعدة عامة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب فعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذه القاعدة عامة لأن, لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله فهو لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه من يطيع الرسول فقد اطاع الله وأطيع الله وأطيع الرسول فيما أمر به وفيما نهى عنه ما آتاكم الرسول هذا عام. في الأموال وغيرها فخذوه، وما نهاكم عنه فاتركوه فانتهوا يعني فتركوه فلا يسور لأحد يبلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمثل ولا يفعل أو يبلغه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم فيخالفه قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم من يعصي الله ورسوله قد ظلالا مبينا فيدخل هيالا جميع الأوامر وجميع النواهي التي وردت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دليل على الاحتجاج بالسنة دليل على الاحتجاج بالسنة وأنها في المنزلة الثانية بعد القرآن اصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهناك أجل مختلف فيها عند المسؤولين ما أتاكم الرسول فقلوه وما نهاكم عنهم فانتهوا ثم قال واتقوا الله لما أمرهم بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى حذرهم من المخالفة لذلك قال اتقوا الله اتقوا غضبه وعقابه لمن خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اتقوا الله ان الله شديد العقاب لمن عصى الله ورسوله فإن عقابه سبحانه لا يوصف عقاب شديد هذا فيه التحذير من مخالفة أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله بجميع الأمور اتقوا الله إن الله شديد العقاب ثم قال للفقراء المهاجرين فالفقراء من المهاجرين والانصار اولى من غيرهم ان يعطوا من الفيل للفقراء المهاجرين جمع مهاجر والمهاجر هو من ترك بلده وانتقل منه فرارا بدينه إلى بلد آخر يامن فيه على دينه ولذلك قال العلماء الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل من أجل الدين أما الهجرة من أجل التجارة أو من أجل الأطار أو من أجل أطماع الدنيا هذه تسمى هجرة لغوية وليست هجرة شرعية وليس له فيها اجر إنما الهجرة التي فيها الهجر والمشهورة في القرآن والسنة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين هذه الهجرة وهي باقية إلى أن تقوم السكان ليست منسوطة أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح المراد لا هجرة من مكة لأنها صارت بلد اسلام لذلك قال بعد الفتح بعد ما فتحت مكه صارت بلدا للمسلمين لا داعي للهجرة حينئذ إنما الهجرة يوم كانت مكة في يد الكفة وأما من هاجر لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينفحها قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إلي ولا يكتب له أجر المهاجرين لدينه والأعمال بالنيات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين من هم الذين أخرجوا من ديارهم ما خرجوا هم وما خرجوا يحبون وحبون ديارهم يحبون مكه ما خرجوا وانما اخرجوا اخرجهم الكفار وضايقوهم ومنعوهم من اقامه دينهم فاضطرهم الى الخروج اخرجوا من ديارهم الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم تركوا اموالهم تركوا دورهم في مكة وتركوا أموالهم وذهبوا ليس معهم شيء ليس معهم شيء إلا الدين فروا بدينهم ما هو غرضهم؟ يبتعون فضلا من الله ولبوانه ما هاجروا لطلب الدنيا أو لأن البلد الآخر أحسن من جهة الرفاعي أو من جهة المساكن ومن جهة ما ما هاجروا من أجل هذا الغرض يبتغون فضلا من الله أجرا وتوابا من الله سبحانه وللوانا إرضاء لله سبحانه وتعالى هاجروا طلبا لرضوان الله سبحانه وتعالى يفترون <تصفيق> فضلا, الله الله. فضلا من الله ورضوانه اخرجوا من ديارهم واموالهم يفترون فضلا من الله ورضوانه هذه سبه المهاجرين للمهاجرين الذين اخرجوا ما خرجوهم باختيارهم وانما اضطروا للخروج بسبب ما يلقون من المضايقات في أمر دينهم وينصرون الله ورسوله خرجوا أيضا لهذا الغراب لأغراب يبتعون فضلا من الله ولقوانه وينصرون الله ورسوله خرجوا مناصرين لدين الله سبحانه وتعالى خرجوا مع نبيهم خرجوا <تصفيق> مع نبيهم مناصرونه ينصرون الله ورسوله أي ينصرون دين الله عز وجل وينصرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحمونه من كيد الكفار هذه ليته وقصدهم من الهجر. هذا ثناء عليهم هذا ثناء من الله عليهم وشهادة من الله لهم. لهذه الصفات العظيمة ثم قال أولئك هم الصادقون أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات أخرجوا من ديارهم واموالهم يبتعون قبلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الصادقون بنياتهم ومقاصدهم لم يخرجوا رياء ولا سمعة ولا ولا طمعاً في دنيا ولا رفاهيه بل خرجوا لهذه الأغراض العظيمة فدل ذلك على صدقهم مع الله سبحانه وتشهد الله لهم بالصدق ثم قال في الأنصار والذين تبوروا هذه <تصفيق> الأنصار المهاجر عليهم والذين تبووا الدار يسكنوها والدار المراد بها المدينه دار الهجره تبووا الدار يسكنوها والإيمان والايمان اي امنوا منهم من امن قبل بعض المهاجرين سبقوا الى الاسلام في بيعه في العقبه الاولى والثانيه وكان المسلمون في مكة قله في ذات الوقت تبوّوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين فهم سكنوا المدينة قبل المهاجرين ومنهم من آمن قبل المهاجرين تبوّوا الدار والإيمان من قبلهم هذه الصفة الصفة الثانية يحبون من هاجر إليهم يرحبون بهم ويفرحون بهم ولا يتضايقون منهم كما قال المنافقون قال رئيسهم عدو الله عبد الله بن ابي لا تنفطوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هكذا مقاله المنافقين اما الانصار رضي الله عنهم فهم يحبون من هاجر اليهم ويفرحون به يفرحون به فرحا شديدا يبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة حسدا لا يجدون حسدا للمهاجرين وحبونهم ولا يحسدون على ما فضلهم الله به فإن الله فضل المهاجرين على الأنصار لأن الله ذكر المهاجرين ويذكر المهاجرين دائما قبل الانصار المهاجرون افضل من الانصار الانصار لا يحسدونهم على هذه النعمه ما أتاهم الله ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوت وكذلك يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص يؤثرون على أنفسهم لأنهم يبذلون يبذلون المال وإن كانوا محتاجين إليهم لأنفسهم ويقدمون حاجة المهاجرين على على أنفسهم هذه صفة عظيمة صفة الإيثار الإيثار على النفس هذه تدل على قوة الإيمان. وقوة المحبة للمؤمنين ترون على أنفسهم خلاف الاثره في فرق بين الاثره والإيثار الاثره أن الإنسان يأخذ المال لنفسه ويحرم من المحتاجين هذه اثره أما الإيثار فهو أن يقدم حاجة أخيف على حاجة نفسه إن كان محتاجا إليه هذا هو الإيجاب هذا يدل على قوة الإيمان ولو كان بهم خصاصة لو كان بهم فقر حاجة فهم يقدمون فهم يقدمون حاجة إخوانهم على حاجتهم من أجل قوة المحبة ومن أجل صدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولو كان بهم خصاصة أي جوع وحاجة هل صفات الأنصاف رضي الله عنه يبون من هاجر إليه ولا يجدون في سدورهم حاجة مما أوتوا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ورد ان سبب النزول أنه نزل غيث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال النبي صلى الله عليه وسلم أزواج هل عندهم من شيء قالوا لا ليس عندنا شيء فقال للحاضرين من يأخذ هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا فذهب به إلى بيته لما جاء إلى زوجته قال أترني أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما عندي شيء إلا عشاء الصديه. ما عندي شيء إلا عشاء الصديه. قال لهي لهي الصديه حتى يأخذهم النوم. أشقي بلعب بشيء حتى يأخذهم النوم فيناموا ثم يقدم العشاء إلى الضيف. نامت الصديه. وقال لها اطفي السراج وجلسوا معه كانهم ياكلون ولا يراهم الضيف كانهم ياكلون ويتحددون معه ليؤانسوه وهو ياكل حتى اكل الطعام وباتوا جياها هم واولادهم باتوا طاويه هذا الإيثار ولكن لا عامة في الأنصار كلهم وإن كان هذا سبب نزولها فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكم البارحه وأنزل الله هذه الآية ويوترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم قال جل وعلا ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون من يوق شح نفسه والشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على الطمع بدل انه يبذل هو ياخذ ما بيد الناس بدل انه يعطي ياخذ ما بيد الناس بسبب الشح وضيط النفس لأن الغنى غنى النفس وليس الغنى كثرة المال فإذا ضاقت النفس وجشعت هذا هو الشعر أصبح لا يغنيه شيء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس فكم من هو غني بنفسه وإن كان ماله قليلا وتم من فقير بنفسه وإن كان له المليارات والملايين وهو فقير والعياذ شحيح فقير النفس فمن وقي ايصانه الله عن هذه الصفه فاولئك هم المفلحون والانصار كذلك وقاهم الله شح انفسهم فجادوا على اخوانهم المهاجرين حتى قاسموهم اموالهم وبيوتهم حتى قال بعضهم لبعض المهاجرين انا عندي زوجتان اطلق واحده لتتزوجها قال بارك الله لك في اهلك دلني على السوق فدله على البيع والشراء وباع واشترى حتى اصبح من أغنى الناس وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فهذا من الايثار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون اقوموا الايه ان الذي لا يوق شح نفسه أنه ليس من المفلحين بل هو من الخاسرين والعياذ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح فإن الشح اهلك من كان قبله من كان قبلكم حملهم على على سفك و حملهم على صفات قبيحة بسبب الشح. الشح آفة خطيرة، ولهذا من وقّيها وعُوفّي منها فهو المفلح، وإن كان ماله يسير. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف بالكعبة. ولا يزيد على قوله اللهم قني شرح نفسي اللهم قني شح نفسي ويكرر هذا الدعاء في طوافه رضي الله عنه من يوقى شرح نفسه فأولئك هم المفلحون هاتان طائفتان من أهل الفيس المهاجرون والأنصار الطائفة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم وهم التابعون وأتباع التابعين إلى يوم الْقِيَامَةِ والذين جَاءُوا من بعد المهاجرين وَالْأَنْصَارِ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روح الرحيم هؤلاء اعطون من الفيء من لانهم اخوه لمن سبقهم من المهاجرين والانصار يستغفرون لهم ويتعودون بالله من الغل عليهم فهم الفئه الثالثه من اهل البيت ودل هذا على ان من يبغض صحابه رسول الله او يسبهم او يلعنهم أو يتكلم فيهم أنه ليس له من الفيء شيء وهذا ينطبق على الرافضة في بالله الله الذين يسبون صحابة رسول الله بل يلعنونهم ويكفرونهم هؤلاء ليس لهم من الفيء شيء وفي الآية الأخرى لما ذكر المهاجرين والأنصار في آخر سورة الفتح قال ليغيظ بهم الكفر الذي يغيظه صحابه رسول الله ويغضبهم هذا دليل على كفره ولعنه والذين يسبون الصحابه وينشرون الاكاذيب عنهم هذا دليل على أنهم ليس في قلوبهم ايمان وبالتالي لا يستحقون ما يستحقه المسلمون. نسأل الله العافية ولهذا قال شيخ الإسلام من ثينية رحمه الله أصول اهل السنة والجماعه سلامة قلوبهم وألسنتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة قلوبهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن سلامة ألسنتهم ربنا اغفر لنا وليقواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا من وصول أهل السنة والجماعة ومن اصول الشيعة العكس مسبة أصحاب الرسول ولعنهم وتكفيرهم إلى اخره والعجيب أن الذين يضغضون الصحابة ويتكلمون به ماذا يعتمدون عليه يعتمدون على اكاذيب في التاريخ وعلى روايات لا أصل لها ويتركون القرآن القرآن أثنى على المهاجرين والأنصار أثنى على الصحابة السنة الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على صحابته ونهى عن سببه يتركون الأجلة الصحيحة في الكتاب والسنة ويذهبون إلى اخبار مكذوبة وينشرونها ويتدارسونها ويظهرونها والعياذ بالله هذا مما يدل على حفظهم على المسلمين لأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا إلينا القرآن هم الذين حملوا إلينا السنة هم الذين جاهدوا في سبيل الله حتى نشروا هذا الدين في المشارق والمغارب هم الذين علموا الأمة علموا الأمة مردينها فهم الأتاتذة لهذه الأمة ف. ما يبغضهم الا عدو للاسلام والمسلمين من على ماذا يبغضهم الا لانهم هم الذين قاموا بهذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليه ودافعوا عنه ما يبغضونهم الا لهذا نسال الله العافيه يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا عموما للمؤمنين عموما من أول الخليقه إلى آخرها وللصحابه خصوصا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا من عموم المؤمنين قديما وحديثا والصحابة على وجه الخصوص لأن السياق لا يزال للصحابة رضي الله عنه ربنا إن رؤوف الرحيم ختم الآية في اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى وهي الرافه والرحمة والمناسبة والله أعلم ما اتصر به الأمصار من الرافه والرحمة لإخوانهم والشفقه عليهم فالله يجازيهم لأن الجزاء من جنس العمل فكما رأبوا بالمهاجرين ورحموهم فإن الله يرأب بهم ويرحمهم وأما من عاد السحابة فإن الله لا يرأب به ولا يرحمه أسأل الله العافية هذا والله العالم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمع <تصفيق> أسأل الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يقول هل تدل هذه الآية على أن التفكر في مخلوقات الله تعالى يكون عبادة يتقرر بها إلى الله نعم إذا تدبر في آيات الله وليستدل بها على عظمة الله واستحقاقه للعبادة فهذا هذا التفكر عبادة هذا التفكر عبادة لله لأنه يؤدي إلى خير يؤدي إلى إيمان بالله سبحانه وتعالى نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل الأنصار رضي الله تعالى عنهم عندما جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه بالأنشيد والهذه علامة محبتهم له هذا لم يدهد طلع البدر علينا من هنيات الوداع هذا غير مطابق أيضا لأن الرسول ما جاء من هنيات الوداع هنيات الوداع على طريق الشام وأما الرسول جاء عن طريق عن طريق قبل. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق قباء من جنوب المدينه ولم يأتي من شمالها لكن بعض المؤرخين يقول ان هذا ما قالوه يوم الهجرة الهجره انما قالوه يوم ان قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك لما قدم من غزوه تبوك والله اعلم نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل كيف نوفق بين تفضيل المهاجرين في الآيات يقول احسنا الله اليكم كيف نوفق بين تفضيل المهاجرين في الايات مع مدح النبي صلى الله عليه وسلم للانصار في قوله لولا الهجرة لكنتم را من الأنصار وقوله الناس شعار والانصار دثار نعم لهم فضائل عظيم الى ذلك والمهاجرون لهم فضائل ولكن خضائل المهاجرين أكثر فهم أفضل ولذلك قدمهم الله سبحانه وتعالى الأنصار في ديارهم وفي مزارعهم ونقيلهم وأموالهم وهؤلاء تركوا قيوتهم وتركوا أموالهم وجاهم لأجل الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بذلوا أكثر مما بدلهم الأنصار نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يطلق الشح على البخل وعلى عدم التصدق وإن كان المرء صاحب مال يقولون إن الشح إن البخل جزء من الشح الشح أعم الشح يشمل البخل بما عنده والطمع بما عنده غيره فهو أعم نعم الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قصة الضيف الذي استضاف عند, الصحا... عند الانصالي رضي الله عنه عندما أطفأت المرأة السراج فأكل مع الضيف هل هذا كان قبل نزول الحجاب؟ ما أكل مع الضيف أطفأ السراج من اجل أن يوهم الضيف انهما ما يأكلان أطفأ السراج وليس فيها تعرض للحجاب المرأة ما تأكله محجبة ما رأى تأكله محجبة ما في تنافي بين الاكل و... و... والحجبة نعم الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو أفضل كتاب في إعراب القرآن الكريم وتلمى من التأويل الباطل في كتاب ما من الرحمن من إعراب القرآن للعكبر طيب كتاب طيب وفيه غيره لكن هذا هو المتداول و... والمشكور نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الموقع الاعرابي لشح في قوله تعالى ومن يوق شح نفسه يوقى مقرول ثاني مقرول ثاني يعني يوقى مفروض الأول الضمير المستفد يوقى يعني هو هو الثاني شح. شح نفسه نعم اللهم صلّي على الوالد يقول السائل ظهر في هذه وسلّم وبارك من الناس ينادون وبارك الاول وسلّم وسلّم وقيم مقام وسلّم وسلّم وبارك عليه وسلّم وسلّم وبارك عليه وسلّم وسلّم وبارك عليه وسلّم وسلّم وبارك عليه وسلّم وسلّم وبارك عليه وسلّم وسلّم وعباده في الرب فهل يمكن ذلك ما أدري يمكن الذي يقول لا إله إلا الله مع الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة هذا ممكن هذا ما هو ممكن لكن أننا إذا لم يتعرضوا لنا ولم يهدونا نكف عنهم إذا لم يتعرضوا لنا ولم يهدونا وتفاوضنا معهم على ذلك فنكف عنهم وكفرهم قاصر على انفسهم فان كان من هذا الباب انهم لا يتعرضون للمسلمين ولا يؤذون المسلمين والمسلمون يكفون عنهم مع ان المسلمين الان لا يفعلون شيئا لكن إن كان هذا هو المقصود فلا مانع من ذلك هذا من المهاجنة هذا يكون من المعالمين أما أننا نقرهم على دينهم يعني نرضى نرضى دينهم ونعتبره دينا صحيحا هذا باطل ولا يجوز لا يمكن يقولون الله ثالث ثلاثه إن الله فقير ونحن أغنية يسبون الله سبحانه وتعالى ويحرفون كلام الله ونصحح دينهم لا لكن إذا كفوا شرعوا عن المسلمين تركناهم بل ان الله امر بالاحسان الى من لم يؤذ المسلمين لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم وتبروهم وتبسطوا اليهم من باب التعامل ما هم من باب اننا نرضى دينهم ونصحح دينهم منهم باطل نعم نعسى الله اليكم سمعت رواه البخاري اذا كان هذا من باب المفاوضه معهم لكب شرعهم عن المسلمين فلا باس نعم أما إذا كان لتصحيح دينه وصفه إلى جانب الإسلام هذا باطل ولا يجوز. نعم السلام عليكم الوارد يقول السائل في قوله تعالى اولئك هم الصادقون مدح الله جل وعلا الصحابة رضي الله عنهم يقول فما حكم من يكفر الصحابة أو أحدهم اللي... اللي يكفرهم يقول هم الكالبون فهم كجب لله الله يقول أولئك هم الصادقون وهذا يقول اولئك هم الكالبون الكابرون هذا كفر نعم يقول أحسن عليكم في تثمة سؤاله وما رد على الذين يحتقرون الصحابة ويقولون هم رجال ونحن رجال هل بذلتم مثل ما بذل الصحابة نعم أنتم رجال لكم ذكور منكم إناد رجال رجال لكن لا كالرجال هم رجال لهم صفات ليست شيقهم نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بالغنيمة وأل هي خاصة بشيء دون شيء المراد بالغنيمة ما استولى عليه المسلمون بالقتال من أموال الكفار وهذه ينزع منها الخمس والباقي يقسم بين المقاتلين واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله قموا ساوء للرسول ولي ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فالباقي يقسم أربعة الأخماك يقسم بين المجاهدين للفارس للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما معنى قولهم فتحها عنوه فتحها عنوه يعني بالقتال فتحها عنوه عنه صلح لم يفتحها صلحا وانما فتحها عنوه اختلف العلماء في مكه هل فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صلحا او فتحها عنوه نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل والصحيح أنه فتح بعضها عانوة وبعضها صلحة. نعم. اسأل الله ليكم سماحت الوالد يقول السائل في هذا الزمن الذي توقف فيه الجهاد ولم يوجد الفيء، فهل يجوز لأهل البيت أخذ الزكاة أو الصدقة عند الحاجة إلى المال؟ يقدمون سؤالهم إلى دار الفتوى الغربي. نعم. اسأل الله ليكم سماحت الوالد تقول السائلة امرأة. كانت تقوم بغسل الملابس ويوجد عندها سطل كبير فيه ماء تقول حسن الله إليكم امرأة كانت تقوم بغسل الملابس ويوجد عندها سطل كبير فيه ماء وكانت لديها طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنين وهي محافظة عليها أشد المحافظة ففي غفلة من الأم سقطت الطفلة في ذلك السطل وتوفيت فهل يلزم الأم شيء في هذه الحالة إذا كانت محافظه عليها وعندها تراقبها لكن خلصة سقطت في الماء فليس عليها شيء لأنها لم تفرق أما ان كانت ذهبت وتركتها عند الهناء ذهبت وتركتها حتى سقطت فيكون عليها الكفار أما إذا كانت عندها ولكنها سقطت في أثناء السفاترة أو في أثناء انشغالها فليس عليها شيء أنها لم تفرد نعم. صلى الله عليكم سباح الوالد يقول السائل ما حكم صيام يوم المولد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ما يصام يوم المولد لا يصام ولا يحتفل فيه وإنما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعرض فيه الأعمال ويحب أن يعرض عمله على الله وصائم هذا الذي جاء في الحديث نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل ما صامه لأنه ولد فيه فقط بل صامه لأنه تعرض فيه الأعمال نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفرق بين عوام الرافضة وعلمائهم في الكفر أم أنهم سواه شيخ الإسلام وغيره يقولون من لم تقم عليه الحجة انه لا بد من لا بد من افهامه والبيان له فان اصر ولم يقبل يحكم عليه بالكفر أما علماءهم والذين يعرفون انهم على خطا ولكن اهواءهم واسماعهم حملتهم على هذا فلا شك في كفرهم نعم صل عليكم سماحت الوالد يقول السائل أنا من دولة بنجلادش وجئت إلى المملكة لطلب الرزق ولنية لطلب العلم الشرعي إذا استطعت والسؤال انا متزوج وزوجتي في بلادي وأريد أن أعرف السنة في مدة الغياب عنها علما بأنني أوفر لها النفقة بإرسال مبالغ إليها أثابك الله على ما أردت من طلب العلم. وزوجتك إذا كانت سمحت لك فلا حرج عليك تغير أما إذا لم تسمح لك فإنك في كل فلال أربعة أشهر تذهب إليها نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول الساهل في قوله تعالى تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع يقول هل تدل هذه الآية على أن الأصل تعدد الزوجات أو الإفراد تعبد الزوجات مباح ولله الحمد ولا علينا أن نبحث هل هو اصل ولا رخصه هذا كله من التنطع أن لا طائله تحتهم الله باه على نتعبد الزوجات انكحوا ما قابل لكم من النساء مثنى وثلاثه وربع فإن كنتم لا تعجبوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ولا نبحث وراء ذلك هل هو الأصل التعدد والأصل الاصل عدم التعدد أنا من التنطع الذي لا بائدة نعم أحسن الله إليكم الوالد تقول السائلة امرأة احرمت من الميقات وهي لابسة للنقاب ولما وصلت إلى مكة نزعت النقاب ووضعت خمارا على وجهها ظنا منها أن المحذور هو لبس النقاب أثناء اداء العمرة فقط فهل يلزمها شيء حيث أنها تجهل هذا الحكم؟ ليس عليها شيء ما دامت جاعلة ليس عليها شيء نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد تقول السائلة امرأة لها عادة أي دورتها خمسة أيام ففي الشهر رأت الدم قبل موعدها بيومين وفي الشهر الثاني تأخر الدم يومين فما الحكم الحكم أنها تمشي مع الدم عادة نزل الدم وإن العادة قد بدأت وإذا تأخرت تأخر يومين فإن الظهر لا يزال هيا تمشي مع وجود الحياة وعادنا نعم الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الجلوس على طاولة وفي أحد أدراجها مصحف هذا من الإهانة لكتاب الله وما الذي أدرأك أنت أحد أدراجها مصحف وما الذي أدرأك وأيضا <تصفيق> لا يعتبر هذا من النيان للمصطفى لأنه محفور موضوع في ذكر ومحفور لا يعتبر هذا من النيان نعم حسنا الله إليكم يقول السائل شخص دخل المسجد لأداء صلاة العصر ثم وهو في وقت الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر فماذا يفعل والحالة هذه علما بأنه كان ناسيا لا تذكرا عليه صلاة الظهر والصلي العصر يكملها نافلة يكمل الصلاة اللي هو فيها نافلة ثم إذا سلم يأتي بصلاة الظهر ثم يأتي بعدها بصلاة العصر نعم أحسى الله الوالد يقول السائل اقتربت مبلغا من المال من البنك وذلك بأن اشترى لي البنك اسهما يقول حسن الله عليكم اقترضت مبلغا من المال من البنك وذلك بأن اشترى لي البنك أسهما من سوق الأسهم ومن ثم باعها مرة أخرى في السوق ووضع قيمتها في حساب الخاص ويأخذ فائدة على هذا المبلغ وكل ذلك تم بوجودي لدى موظف البنك خلال شرائه للأسهم وبيعها مرة أخرى فهل هذا العمل صحيح؟ هذا السؤال على طوله لأنا لا أجيب عليه لأنني لا أفتي في الأشياء. من نشأة إلى الآن لا أفتي في الأسل نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل ما رأيكم في كتاب أبي حامد الغزالي المتوفى سنة والمسمى المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال أبو حامد الغزالي فقيه شابعي <تصفيق> وأصولي ممتاز في الفقه والوصول ولكنه دخل عليه الفلسفه درس الفلسفه ودخلت عليها أثرت عليه وتأثر بها وأما الكتاب هذا مشهور انا لم أقرأه ولا أدري لا أدري ما موضوعه يظهر من عنوانه أنه رد على على الملاخدة ولكن حدوده انما تقوم على علم المنطق وعلم الكلام ليس فيها في الغالب آيات ولا أحادي لأنه هو يمشي على هذا من علماء الكلام ومن علماء الفلسفه مع ما عنده من الفقه وعنده من الوصول فيستفاد من فقهه ووصوله لكن من نعمة العقيدة لا يعتمد عليها. نعم. أحسن الله ليكم سماحت الوالد يقول السائل ما معنى ما روي في الحديث الشؤم في ثلاثة. نعم. يقول أحسن الله ليكم ما معنى ما ورد في الحديث الشؤم في ثلاثة. المرأة والبيت والدابة. نعم. أن الله يخلق بعض الأعيان شريرة. معناها أن الله يجعل في بعض الأعيان شرا يجعل في الدابة شرا ويجعل في المرأة شرا ويجعل في البيت شرا فالمسلم يتجنب هذه الأمور إلى حتى, إلى حتى أنها فيها شر يتجنبها من باب, باب التوقي عن المحل أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل مدرس في مدرستنا يريد أن ينظم مسرحية وهو يقول إنه يريد أن يجذب طلاب المدرسة بتلك المسرحية ويريد هدايتهم علما بأنه يستشهد فيها بآيات وآحادي في نهايتها فما حكم فعله والمشاركة معه فيها المسرحيات من العمور الوافدة وليست من أعمال المسلمين وفيها محاذي فلا لا تعمل المسرحية والدعوه غنية عن المسرحيات والتمثيليات والاناشيد الدعوه غنية عن هذا ولله الحمد ادعوهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنه والحكمة والموعظه الحسنة والجدال التي هي على طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم اترك عنك المسرحيات والتمثيليات والاناشيد ولون النفس من مناهج الدعوة نعم بسم الله سماحه الوالد يقول السائل رجل يعطي مالا لبعض أبنائه وبعضهم لا يعطيه مالا مثل ما يعطي الآخرين فهل هذا بفعله يكون عادلا بين أبنائه هذا فيه تفصيل إن كان يعطيهم لفقرهم ما يسد فقرهم وحاجتهم فلا بأس أما إن كان يعطيهم وهم أغنية ليسوا محتاجين فلا بد أن يعطي الآخرين مثلهم قولهم صلى الله عليه وسلم اكتفوا الله وعدلوا بين أولادكم وقال لا تشهدني على جور إني لا أشهد على جور فاعطاء بعضهم دون بعض لغير مبرر من الفقر والحاجة هذا يعتبر من الجور نعم احسن الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل إذا كان الشخص مقيما في بلد كافر ولكنه يستطيع إظهار شعائر دينه فهل يجوز له البقاء فيها كثير من الناس يفهم إظهار الدين فهما خاطئا يظن أن إظهار الدين أنه يترك يصلي ويصوم ويمارس شعائر الدين هذا ما هو إظهار الدين إظهار الدين أن تدعو إلى الله وتبين ترد على على مذاهبهم وباطلهم تبين الحق هذا يظهر الدين فاذا كانوا يمكنونك من هذا فانك تبقى لان المصلحه ببقائك دعوه الى الله وبيان الحق ورد الباطل ما هو ظاهر الدين مجرد انك تصلي وتصوم ولا تقول لهم شيء نعم سماحة الوارد يقول السائل هل هو صحيح ان ما بلغ ثمانين كيلو انه سفر وما ضابط من قال أن السفر هو ما سماه الناس سفرا مع أننا اليوم يسافر الرجل أكثر من مئة كيلو ولا يعد سفرا لقرب المكان على السيارة السفر <تصفيق> الذي تقصره الصلاة عند الحنابلة ما بلى مرحلتين يومين فاسدين للراحلة كل مرحلة أربعين كيلو الراحلة تمشي أربعين كيلو من الفجر إلى الظهر فهم أخذوا من هذا واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحلوا امرأة ان تسافر تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعاد ومحرم فاليومان القاصدان هم كيلو للراحلة هذا وجه تحديدهم بهذا اما من يقول ان السفر ما يسمى سفرا فهذا لا يعطينا نتيجه من الذي يسميه سفر يا اخواناس يختلفون في هذا لازم نضاغط اما انه ما سمي سفرا واحد يسمي المسافه القريبه سفرا واحد يسمي المسافه البعيده سفرا واحد يختلفون في هذا لا بد من نعم احس الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل هناك حسد مذموم وحسد محمود وهل إذا حسدت الشخص على ثباته على دينه وكثرة أعماله الصالحة أكون قد اثمت في ذلك الحسد المحمود هو الغبطة أنك تتمنى أن تكون مثل فلان في طلب العلم في قيام الليل في الصدقات تتمنى أن تكون مثله هذا طيب هذا يدل على رغبة مركي هذا يسمى غبطة ما حسد أما الحسد الملموم فهو أن تتمنى زوال النعمة التي عند رحيم تتمنى زوالها عنه هذا هو الحسد الملموم نعم أستغفر الله ليكم سماحت الوالد يقول السائل قرأت للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله أنه قال توصف الدار بأنها دار إسلام إذا تحقق بها إحدى ثلاث إما أن يكون حاكمها مسلم أو يكون غالبية أهلها مسلمون، أو أن يدخلها جيش المسلمين. والسؤال كيف تكون الدار دار إسلام وليس بها مسلم إلا واحد وهو حاكمها؟ البعض في هذا عند علماء الدعوة في هذه البلاد أن دار الإسلام هي التي تحكم بالشريعة، أن يكون الحكم فيها بالشريعة. هذه هي دار الإسلام أما إذا كان يحكمها بغير الشريعة فليس الدار الإسلام وإن كان فيها مسلمون نعم سأل الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل لولي الأمر إسقاط شيء من أحكام الشرع نعوذ بالله من ذلك لا يجوز لأحد أن يسقط شيء من أحكام الشرع لكن قل هل يجوز إن إنهم إذا عجزوا عن شيء لا يهم عليه مع العجل نعم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعته. لا يتبلغ الله نفسا إلا وسعها نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ألا يلزم ممن سب الصحابة رضي الله عنهم أن يكون ذلك ثنقصا لله تعالى حيث إنه جل وعلا هو الذي اختار الصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم والذي يصب الصحابة مكذب لله سبحانه مكذب للرسول لأن الله مدحهم وعاتنا عليه وهذا يذمهم هذا تكذيب لله وكذلك تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يكفر من سب واحدا أو اثنين من الصحابة نعم يقول أحسن الله إليكم هل يكفر من سب واحدا أو اثنين من الصحابة لا يجوز سب الصحابة ولا سب احد منهم هذا لا يجوز أما أنه يكفر او لا يكفر هذا في تفصيل ان كان سبه من اجل دينه انه يكفر اما ان كان سبه من اجل شخصه فهذه كبيره من كبائر الذنوب ولا يجوز تنقص المسلم فضلا المسلم ايا كان فضلا عن الصحابة نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يكون الإيثار في الأشياء الخاصة كالكتب والملابس ونحوها نعم يقول... يسمى للإيثار أنت تقدم حاجة على حاجة غيرك. في الملابس في الأكل في الشرب <تصفيق> ويطعمون الطعام على حبده لن تنانوا حتى تنفقوه مما تحبون يترون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة أن تقدم حاجة غيرك على حاجتك. هذا هو الجفاق نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل يوجد من يفتي بجواز زواج المسلمة من أهل الكتاب فما رأيكم في ذلك؟ هذا باطل مخالف للاجماع إجماع المسلمين عموما على أن المسلمه لا تتزوج الكافر هذا بالإجماع ولا تمكح المشركين ما يبرأ الآية؟ ولا تنفح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا وعجركم ما قرأ هذه الايه نعم الله إليكم الوارد يقول السائل وأما قوله ولا تنفح المشركات حتى يؤمن هل خصصه قوله الكتاب عموم الخص لكن ولا المشركين هذا لم يخصص لكن على عمومه، لكن اقتلين بناس يفتون بغير علم ما تفقهوا في دين الله ولا ولا قرأوا كتاب الله قراءة فهم وإدراك اقتلين بهؤلاء نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أحد معبر الرؤى عبر رؤيا لامرأة يقول أحسن الله إليكم أحد معبر الرؤى عبر رؤيا لامرأة وقال لها إن قريبتها المتوفاة إن الله قد غفر لها وهي من أهل الجنة فهل حكمه عليها بأنها من أهل الجنة صحيح؟ لا أدري الجنة لا يعلم أهلها إلا الله سبحانه وتعالى والرؤية لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين إنما تحري فقط تحري فقط نعم الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الإيثار في القرب كأن أقدم أحدا علي في الصف الأول في المسجد نعم هذا إذا كان له قدر هذا الشخص عالم له مكانة أو أمير تقدم ولا بس أو والد, من والد يعني والد تقدم وأنت تدعو وتتصدق عنه. ألست تصدق عن إخوانه ألست تحت وتعتمع عن إخوانه هذا من الإثار بالقرض. نعم أحسن الله عليكم سماحة الوارد يقول السائل على ما يدل هذان الحديثان الأول ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيب صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري فقال أنس لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه والثاني ما رواه النعمان رضي الله عنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيم الصفوف ثلاثة والله لا لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم قال النعمان فرأيت الرجل ينصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبه صاحبه وكعبه بكعبه نعم أن تراص الصغوف وسد الخلل بها عمر مضلوب للواجه لأن يسد القرج عن الشيطان لا يتقلل بينهم ويشغلهم عن صلاة لا تدع قرجا للشيطان يقول صلى الله عليه وسلم فتراص الصغوف لا شكل تعذيب الصغف كما في الحديث بمحاذاه المناكب والاكرب هذا مقياس تعديل الصف اذا تحاذت المناكب وتحاذت الاكرب هذا اعتداله ومساله التراس ان يلصق كتفه بكتفه ياخيب وكعبه بكعب ياخيب لكن ليس معنى ذلك ما نراه من بعض الاخوان انه الصلاة ويأخذ محل اثنين او ثلاثة ويضايق الجنب من هنا وهنا لا يعني هنه يطف حفوها عاديا و... ويتقاربون تقاربون فيما بينهم بدل ما نكتب حج خلوه يقرب منكم خلوه يقرب منكم و... ولا يوجد بينكم فرج نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز تنظيم النسل إذا كان بقصد التفرغ لتربيه الأولاد؟ لا لا هذا إلا إذا كان في تتابع النسل ضرر على الأم في صحتها إذا قرر الاطباء أن تتابع الحمل يؤثر عليها أو قد تفقد حياتها فلا بس أنه ينظم حتى تتحمل الأم الحمل والإرضاء أما إذا كان لغير هذا فليس نعم الله إليكم الوالد يقول السائل هل من مسح رأسه بأن مسح إلى الخلف ولم يرجع, ولم يرجع يده إلى المكان الذي بدأ منه فهل مسحه صحيح هذا مجزي لكنه, لكنه نقص مجزي مع النقص الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يضع يديه الشريفتين أبدولتين بالماء على مقدمة رأسه ثم يمرهما إلى قفاه. ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ عليه الصلاة والسلام نعم أفس الله عليكم الوالد يقول السائل هل يجوز أن أخر الحلقة بعد السعي وأحلق في جدة إذا كان هناك زحام في أماكن الحلاقة عند الحرم الحلق يجوز في أي مكان المنزل تطوخ تسعى للعمرة وأما الحلق تحلق في مكة أو تحلق في الطريق أو تحلق في جدة لا معنى من ذلك المهم أنك لا تتركه ولا تجامع زوجته قبل أن تحلم نعم سماحه الوالد يقول استاين بعض الخطباء وكذلك الشعراء في نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله بصيغة المخاطب فهل هذا جائز لا ليس هذا جائز لأنه ليشبه الاستراف هذا صلى الله عليه وسلم ودعائه وندائي. إنما هذا ورد التشهد الأخير فقط تشهد الأخير فقط ويحمل هذا على الاستحضار على استحضار الرسول صلى الله عليه وسلم في الذهن لأنك تخاطبه فنحن نعمل ما ورد ولا نجد عليه نعم. صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل الذين جاءوا من خارج هذه البلاد إليها ليستفيدوا من دروس العلماء ولأجل المعيشة مع المسلمين هل يعتبرون مهاجرون في سبيل الله ويؤجرون على ذلك؟ لا ليجرى الانتقال السكنة عما أنهم يجون لطلب العلم ولطلب الرزق أيضا هل يعتبر من النكور للتفقه كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفعوا فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فهذا من النفار لطلب العلم وهو من السعي في طلب العلم قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يقتبس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وجعلهم الخير الكثير لكنهم ليسوا مهاجرين مهاجرا الذي يستقف في البلد يسكن في البلد ويكون من أهله من أهل البلد نعم احسن الله إليكم سماحت الوالد هذا السائل من فرنسا يقول من ترك صلاة الجمعة بدون عذر بدون عذر شرعي وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة يقول احسن الله إليكم من ترك صلاة الجمعة بدون عذر شرعي وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة هل يصليها صلاة ظهر بدل صلاة الجمعة بلا شك إذا فاتته صلاة الجمعة يصليها صلاة ظهر لكنه يأثم اثما عظيما إذا ترك صلاة الجمعة من غير عذر وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة ليس مسافرا ولا مريضا ولا امرأة ولا مملوكا أربعة لا تجب عليه صلاة الجمعة إذا كان منهم فلا بس أما إذا كان ممن تجب عليه صلاة الجمعة وتركها فهذا عليه وعيد شديد قال رسول الله عليه وسلم لينتهي أن عن وجعهم الجمعات أو يختمن الله على قلوبهم ثم لا ليكونن من الغافلين إذا ترك جمعة واحدة ترك الثانية وتشاهد وتشاهد ولا يستح على نفسه هذا الباب نعم بس الله عليكم. الوالد يقول السائل هل المسبحة التي يسبح بها جائزة مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعملها ولا الصحابة وفي كثير من الأحيان تكون شعارا لأهل البدع الذي يتخذها مشابهة لأهل البدع لا تجوز أما إذا اتخذها للعد فقط كما يعد بالحصى هذا مباح إذا اتخذها للعد فقط ولا يعتقد فيها فضيله ولا يتشبه بالمبتدئه هذه مباح يباح له أن يعد بالسفحه أو بالحصى ولكن التسبيح بالاصابع افضل من هذا كله نعم انت احسن الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه